ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا اخباركم إ ن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا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 وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم